وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ هَدِيَّةً فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أُثْمِدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ وَالْعَنَتُ بِيَدَيْكُمْ تَفْرَحُونَ أُرْجِعُوا إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّاقِمِينَ لَهُمْ مِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ منها أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواهير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا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 ثم لا نقول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون وما كروا مكره وما كرنا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية مما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون وأنجن الذين آمنوا كانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون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 Allahu khairun أم ما يشرفون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلهما الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل نهر واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإلهما الله بل هم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الأرض أيلهم مع الله قليلا ما تذكرون من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أيلهم مع الله تعالى الله عما يشركون من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أيلهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون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 وقال الذين كفروا أين كُنَّا تُرَابًا وأباؤنا إن لم خرجوا لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانزروا كيف كانوا قبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تقوم في زيتهم مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم الذي تستعجلون وإن ربك الذي فضل على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 إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ظلالته من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يمطقون ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون ويوما يوم في السور ففز عمان في السماوات ومان في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين وتر الجبال تحسبها جامدات وهي تمر مر السحابس الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير مما تفعلون من جاب الحسنة فله خير منها وهم من فزئ يومئذ إذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجههم في النار هل تجدون إلا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 قاصم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من النبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكّن لهم في الأرض والنورية في الفرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادله إليك وجعله من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوه وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين اللي وال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 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرازع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستواثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ف. أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فَلَمَّا أن أراد أن يبطش بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لهما قال يا موسى أَتُرِيدُ أن تَقْتُلَنِي كما قَتَلْتَ نفسا بالأمس إن تريد إِلَّا أن تكون جبارا في الْأَرْضِ وما تريد أن تَكُونَ من المصلحين وجاء رجل من أَقْصَى المدينة يسعى قال يَا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم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 ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بئضا من غير سوء وضم إليك جناحك من الرحب فذلك برهان من ربك فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا من فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفسح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عزدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما من جاء من عنده ومن تكون له واقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ ليها مال على الطين فأوقد لي آمان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أبطلع إلى إله موسى وإني لأظنه لا من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 وَلَوْ قَدْ وَصَلْنَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ صبروا بِمَا صَبَرُوا وَيَقْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام عليكم لا بتغيل إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهددين وقالوا إن التابعين هدى معك نتختطف من أرضنا أولم لم نمكن لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدننا من لدننا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل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 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حَسَنًا فَهُوَ لاقيه كمن متعناه مَتَاعَ الحياة الدنيا ثم هُوَ يوم القيامة من الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فيقول أَيْنَ شركائي الَّذِينَ كنتم تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم الْقَوْلُ ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك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 يَشْرِفُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَأَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل إن تسكنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله يبسط الرذق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا قبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملون السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرز عليك القرآن لرى إلى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكون الن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أَلِفْ <تصفيق>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 الناس كعذاب الله ولا إن جاءنا من ربك لا يقولن إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم وما وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لخاذبون ولا يحمل الناس قالهم وأسقى مع أسقى ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوها إلى قومه فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطفال وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 واجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 إن منجوك وأهلك إلا مراتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعطلون وإلى مدينا خاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تغسوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادم وسمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبسلين وقارون وفرعون وهمان ولو قد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا خل...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 فَكَلَّمَ سَهْلُونَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ